وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم أَنِّي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما تاروا أتار الله قروبهم والله لا يهلل قوم الفاسقين وإذ قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أغذب ممن افترى الله وهو يدعى لا يريدون ليطفئوا الله بأطلافهم والله من نوره ولو أرسل رسوله بالهدى ودير على الدين كله ولو كره المسركون يا أيها الذين آمدوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله واتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم جنوبكم ويبخنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساك ومساكنا ضيبة في جنات عجم ذلك الفوت العظيم وأخرى تحبون هانكم من الله وفدكم طيب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا